ا ما يكفي كذاهري حسين الدمو يجري لكي نسواه وقتلنا بذاك فننوا على اي نسما وقتلنا بلا كفنه ولا قبري انا بالغاضري اليوم يا دهري قدت كل شيء تنفح دموع عيني تخرب بي دمار مشي قدت يوم اهل بيتي لي يسر أمشي بقع لي بات سوعد الليل بعترها لظون ما بيني حشد والخير Hussainun damu yajirin Likay nuspa wa qatlana Bila kafnin wala qabri Likay wa qatlana Bila kafnin R provinins Asadualli её Uraise il Rokh %h Hidgid Chyla Let وصول على جسد الوجول اذا تنشيت عن عباس وجع يمي نهار مجدول لحامل حالمنا لا موسى نور بلا ذنب محايا قاتل النحر ما يكفي يا دهر حسين دم يجري kay nusba wa qatlana bila kafnina ala qabri kay nusba wa qatlana bila kafnina ساهل موت خذ روحي لا هذا جرنشوف يردوني الحشد باشير سبايا نروح للكوف يضربوني اعطي القول ويدين اجد مجتوفة انا وقيت عامي والسجاد نروح المجلس بنزياد سبع يوني اترك يا وني لكل اجساد يا ليت ولا امضي الى الاسر ما <مترجم> <مترجم> <مترجم> كين <مترجم> <مترجم>